Mmm. -hmm. <تصفيق> يا واعظ الناس ما أنت فاعلُ يا من يعذُ علي العمر بالنفس يا واعظ الناس أنت فاعلُه يا من يعبدو علي العمر بين <تصفيق> احفظ لي شيبك من عيب يدانسُه إن الباياب قليل. حمل لي دنسي احفظ لي شيء من عيب يودنسه إن البياض غالي رحمل لي دنسي كحامل لثيا بال نسی اغسلها و ثوبه غارق فریسی و نجاسی طار في الرجس والنجاسة تبغى النجاة ولم, ولم تسلك طريقتها إن السفينة تلاع. تجري على اليابسين تبغي النجاة ولم, ولم تسلق طريقتها نسى في نتلال تجري على اليابسين ركوبك النعشيون سيكا الركوب على ما كنت تركب مين بغل ومين فرسين ركوبك <تصفيق> النعشيون <تصفيق> سيكا <تصفيق> الركوب <تصفيق> بعدا ما كنت تركب من بغل ومن فرس يوم القيامة لا مال ولا ولا دور عروسی، روز لا، مال ولا ولد. سی لا طالع عروسا Oh, ah ah ah